وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من رَبِّنَا ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 وَأُولَٰئِكَ هُوَ وقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة والقناطر المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصن المآاب.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 تؤتِي المُلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزْعُمُ المُلَكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْذِبُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُنِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وتولج النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت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 إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمننا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشاهِدِينَ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 يا أهل الكتاب لما في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده إلا من بعده أ تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتتم فيما لكم به علم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 وَالدَّفْتَارِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُبِلُّونَكُمْ وَمَا يضلون إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدهم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم, أو يحاجوكم عند ربكم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 ولا يجكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب, وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ترسلون ولا يأمركم أن تستخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق عن لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخلتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّنَ مِعْرُبِهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 الذين كفروا وماتوا وأن كفاروا فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 قل يا أهل الكتاب لما تفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها وجا تبغونها وجا وأنتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم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 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو أَهْلُ أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ثم لا ينصرون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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ, أصابت حَرْثَ قَوْمٍ وَلَمْ يُنْبِتْهُ فَأَهْلَكَتْ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَلَٰكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 إذ همنا الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْلٍ وَأَنْتُمْ أَلِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَسْخِيَكُمْ مَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةٍ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوينين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولثطمئن قلوبكم به وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِيَادِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعْرِفَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله يا الرسول لعلكم ترحمون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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تغرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا يردوكم على على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقيه قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئسَ مَثُوَ الْمَلِمينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمر حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَأَكُم ما تحبون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 وَمَن يَغْلُل يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْم الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُل نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُم لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلعن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 وأذو في سبيلي وقاتلو وقتلوا لا كفرا عنهم سيئات ولا أدخلا لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن